بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم أمثت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدعاك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرر كالقصر كأنه دمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 المدقين في ظلال وعيون وَفَواقِهَ مَِّا يَشْتعون كلُلُ وَشرَبُ حَليأَ بِمَا كُنتُم تَععملون إا كَذَلِكَ نَجِذِ الْمُحسِنين وَإلُ يَوْمَ إذه كَذذبين كلُ وَدَمَ الدَّعوقَللَ إِكُم مجرمون